لقد تسارع الفتنه منهم قبل وقلبوا لنا الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذا لي ولا شفتني الا في الفتنه شاقوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين